دوافع القرار يجب أن يكون الإنسان واضحا في اتخاذ القرار ويعرف ما يريد فعلا وبالتحديد لأنه إذا لم يفعل ذلك فلن يحقق شيئاً يذكر واحد الاعتقاد الاعتقاد هو ما يدفع الشخص لاتخاذ القرار وهذا الاعتقاد يكون في منتهى القوة كان هناك شخص اسمه ران سكينيل تعرض لحادث سيارة وهو في الثامنة من عمره أدت إلى بتر قدميه لاثنتين وظل حزينا عاما كاملا فكان يجلس بجانب شجارة كل يوم وهو يبكي ثم فجأة قرر أن يغير حياته وبالمصادفة وجد أثناء مشاهدته للتلفاز فريق كاراتي فقرر أن يلعب كاراتي وبسبب بتر قدميه رفض من الجميع فلم يقبل أحد أن يعلمه الكاراتي حتى قبله رجل وحيد اسمه ليزلي ولكن. بشرط أن يأتي إليه في أوقات محددة وبطريقة محددة وبتدريب معين. فوافق الطفل. وخلال ثلاث سنوات حصل رانسكل على الحزام الأسود. ثم امتلك مدرسة لتعليم الكارتاي بها ألف طالب. لقد كان لدى ران اعتقاد دفعه أن يقرر أن يغير حياته. وهذا الاعتقاد منحه القوة ليحقق مقرره. أيضا هيلن كيلر. هي امرأة عمياء وصماء وخرساء لكنها من أكبر فلسفة العالم وهي من قالت يوجد الكثير من الناس التي تملك البصر لكنها لا ترى وهناك من لا يملك البصر لكنه يرى وهناك من يملك السمع لكن لا يسمع وهناك من لا يملك السمع ويسمع ولقد قررت أن أكون من هؤلاء الناس اثنان الوضوح الوضوح هو معرفة الشخص ماذا يريد بالضبط فهناك من يريد أن يتخذ القرار لكنه لا يتضح لديه ماذا يريد بالضبط وكلنا نعلم قصة أليس في بلاد العجائب وفيها طفلة صغيرة عندما ضلت الطريق فمرت على قطة فسألت أليس القطة إلى أين أنا ذاهب من خلال هذا الطريق فقالت القطة هذا يتوقف عليك أين تريدين الذهاب فقالت أليس لا أدري فردت القطة إذن أي طريق سوف يوصلك؟ فيجب أن يكون الإنسان واضحا في اتخاذ القرار ويعرف ما يريد فعلا. فرام القوس ينظر ويركز للمكان الذي يريد أن يصل إليه القوس أو كمن يقود سيارة وهو ناظر إلى الوراء. ثلاثة. الأمل ونذكر في الأمل قصة رائعة وهي أن رجلا لديه ولد وبنت صغيران. وزوجته متوفة وقد كرس الرجل حياته كلها لإسعاد ولديه وذات يوم وصل الأب الطفلين إلى المدرسة ثم عاد وبعد قليل سمع أن زلزالا حدث فانهارت المدرسة على الأطفال فجر الأب مسرعا نحو المدرسة لإنقاذ ابنه وابنته وظل يبحث هنا وهناك دون جدوى وحاول رجال الشرطة إبعاده قائلين إنه لم يعد هناك أمل لكن كان يقول مصرا إن طفليه ما زال حيين وفي الرابعة صباحا وبعد بحث كثير وجد الأب يدا صغير تخرج من التراب فأسرع هو والمحيطون لمساعدة ذلك الطفل ووجدوا بعده أطفالا آخرين فكانت ابنته هي الرابعة وظل الأب متعلقا بالأمل أن ابنه ما زال حيا وبالفعل خرج الابن وكان آخر من خرج فجرى عليه الأب فاحتضنه فقال الولد لأبيه لا تحزن أنت تعلم أنني أخرج الأخير من المدرسة وعليك أن تتوقع مني أن أخرج هنا أيضا الأخير ولقد كنت متأكدا أنني سأجدك تنتظرني فقد كان لدي الأمل بأنك لن تتخلى عني فقال الأب وأنا كان لدي أمل في الله أنني سأجدك فالأمل يحدد المصير ويصل بصاحبه إلى ما يريد لذا. على الإنسان أن يتحلى بالأمل دوما أربعة الإيحاء إن الإيحاء يدفع الإنسان لاتخاذ القرار ونذكر قصة رجل فاز في بطولة للجري حيث استطاع هذا الرجل أن يجري ميلا في أربع دقائق فلم يصدق الناس أنه استطاع قطع تلك المسافة في ذلك الوقت فجر أمامهم مرة أخرى وكسر الحاجز والاعتقاد هو الذي يولد الفعل والفعل؟ هو الذي يولد الاعتقاد وبعد مرور أسبوعين استطاع رجلان أن يفعل مثله وخلال سنة استطاع 26 تحقيق ذلك الرقم القياسي في الجري واليوم لا يقل عدد الأشخاص الذين استطاعوا قطع ميل في أربع دقائق عن 22 ألف شخص في العالم حتى طلاب المدارس يحاولون الوصول لهذا الرقم وذلك لأن هناك من بدأ باعتقاد قوي أوضوح رائع وأمل خطير بالإضافة إلى الإيحاء الداخلي 5- اليأس أحياناً يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس فيتخذ قرارا وهو يائس ويكون هذا القرار قرارا مصيريا. وأذكر هنا أنني عندما كنت في المريديان وكانوا يتهمونني أنني سارق فأثبت براءتي ثم تركتهم وعندما كنت ماشيا في الشارع يائسا وكانت زوجتي قد أنجبت لي ابنتي التوأم نانسي ونيرمين ولم يكن معي المال الذي أنفقه على أسرتي فكنت أفكر فيهن وأفكر كيف سأطعمهن فسمعت صوت كلمات أبي بداخلي تقول لي عندما يغلق الله سبحانه وتعالى عليك بابا فإنه سيفتح لك شباكا لتقفز منه فتتمكن وقتها من رؤية العالم كله فقررت وقتها أنني لن أتعرض لذلك الموقف مرة أخرى وقررت أن أدرس وفعلاً التحقت بجامعة كونكوديا وكانت الدراسة من الساعة الرابعة إلى الثامنة كل يوم وفي الصباح كنت أعمل في الهوليدي إين أحمل الكراسي والمناضد. وبالليل كنت أعمل حارساً فقررت بإصرار وتعلمت أنني يجب أن يكون لدي مهارات وعلوم مختلفة وعلي أن أدرس الكمبيوتر وأتعلم وظائف أخرى حتى وصلت لقانون التحكم وهو أن يتحكم الإنسان في حياته ويكون لديه أكثر من بديل في حل المشكلة وصلت فعلا إلى ما أردت وأنا الآن حاصل على 32 دبلومة لكن يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي فأنت لازلت حياً تتنفس عندك فرصة لتقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى عندك فرصة لتحسن صحتك عندك فرصة لتحقق أهدافك فعل الإنسان أن يتحكم بأحاسيسه حتى يستطيع أن يتخذ قراراً ولا يجعل المؤثرات الخارجية تؤثر عليه إطلاقا وهنا أذكر أن سيدة سألتني مرة يا دكتور هل لديك أبناء؟ فقلت لها نعم فقالت هل تأخذهم معك في سفرك؟ قلت لا قالت كيف تتركهم؟ أنا لا أستطيع أن أترك أبنائي أبدا وإنما أخذهم معي في كل مكان وهنا لم أقل لنفسي نعم أنا مخطئ كيف لا أخذهم؟ ولم أجعل رأي تلك السيدة يؤثر علي، فليس لها أن تقرر لي وإنما أنا من أقرر لنفسي فهو قراري أنا الشخصي أخرج إلى الشارع وقل أحد الناس في وجهه يا حمار وانظر ماذا سيفعل مهما كان انظر له في عينيه وقل له حمار حمار حقا وإذا كان هناك حمار موجود انظر إليه وقل سبحان الله بالضبط انظر ماذا سيفعل معك لابد أنه سيجري خلفك فقل له هل أنت حمار حقا؟ إذا فماذا يغضبك؟ إلا إذا كان بداخلك حمار من صغرك ولم تتعالج منه وأتساءل ماذا سيحدث إذا قال شخص لشخص يا غبي ماذا سيفعل الشخص الموصوف بالغباء وقتها؟ إذا شعر بالضيق فعلم أنه يشعر بداخله أنه غبي أما إذا كان لا يشعر بداخله بالغباء فسيقول لماذا قلت ذلك؟ وهنا أذكر أنني كنت في لوزيانا وأتى إلي شاب على المسرح وسط ألف شخص وقال لي يا دكتور أنت غبي جدا فقلت له كيف عرفت؟ لا أحد يعرف ذلك غير أمي أنت عرفتني في نصف ساعة لا بد أن أهنئك ثم سألته لماذا تقول ذلك؟ قال لأنك قلت كذا وكذا وكذا فقلت له أنا لا أقصد ذلك أنا آسف فمشى الشاب، ثم عاد وقال لي أنا آسف فيجب على الإنسان أن يتحكم في أحاسيسه وأن يقرر التحكم في مشاعره وأحاسيسه فالشخص الذي يتحكم في نفسه يسيطر عليها ويستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة أما الشخص الذي يفقد القدرة على التحكم في شعوره وأحاسيسه فإنه سيفقد أعصابه وخلال ثلاثين ثانية سيخرج عن الموضوع ويقول كلاما تافيا وهنا لن يستطيع أن يتخذ قرار صحيحا واجبات عملية بصراحة شديدة ماذا تفعل إذا قال لك شخص أنت غبي ولماذا تتصرف على هذا النحو